يَجْعَل لَّكُمْ مِنْهُ بِقُوَّةٍ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ وَإِنَّكُمْ لَمُعْجِلُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فلم يزدهم دعائي إِلَّا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آبابهم واستغشوا ثيابهم وأخروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِرِكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَلِيلٍ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 وجعل الشمس سرادا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخرادا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجادا قال أوحوا الرب إنهم إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذهم آلهتكم ولا تذهم ودا ولا ثواعا ولا يغوت ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ظلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال منح الرب لا تبغ على الأرض من الكافرين سيارا انك انتذرهم يضلوا عبادك ولا يذل الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دقت يمنا قد المؤمنين والمؤمنات ولا تذل الظالمين الا تبا